بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى عله يذكر وما يدرك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكر أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنا فأنت له تصد فانته له تصد وما عليك الا يزكى وما عليك الا يزكى وامما من جاءك يسعى وَأَمَّا مَنْ لَنَجَا كَيْفَ وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنهُ تَلَهَّا فَأَنْتَ عَنهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ كَلَّا فمن شاء, فمن شاء ذكره في صحف مكرومة مرفوعة مطهرة, مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام ضرره بأيدي سفره كرام ضرره قتل الإنسان ما أكثره قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من أن شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم سَرِيرَ يَا سَاهُ ثُمَّ إِذَا مَا تُرِفَ أَخَذَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَمَا لَمَّا مَا أمره فَيَوْمَ يُنظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ فَيَوْمَ يُنظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى أَن الْمَاءَ أَصَبَ أَن الْمَاءَ صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتون ونخلة وزيتون ونخلة وحبايب وغلبة وفاكهة وأبّة مساء لكم ولأنعامكم. مساء لكم ولأنعامكم. فإذا جاء الصلاة. فإذا جاء يوم يفول المرء من اخيه يوم يفول المرء من اخيه وامّه وابيه وصاحبته وبنيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يوم إذ شئن يغني لقل من منهم يوم إذ شئن يغني وجوه يوم إذ مسخرة مستبشرة. ضاحكة مسترشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولا هم الكفرة التجرة أولئك هم الكفرة التجرة